أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات و ا ل أ ر ض وعشيا وحين تظهرون

ت ش ومن ارتي هي ان خ ل ق لكم من أ ن ف س ك م أ ز و ا ج ا لتسكنو ا إ ل ي ه ا وجعل بينكم م و د ة و ر ح م ة إن

ومن آ ي ا ت ه منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله ان في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يسمعون صدق الله العظيم

واحد ة ا ل

في س ن ة الزواج الطيب الانتاج نقيم الابتهاج بمنهج الاسلام في سنة الزواج الطيب الانتاج

ونعصم الشباب عن سيء الفجاه عن مزلق ا ل آ ث ا م نرضي به الرحمن ونعصم الشباب عن سيء

فسنه الزواج للمتقي ثياج تناجحوا تناسلوا واسسوا خير الاسر بكم يفاخر الرسول يوم يحشر البشر

بكم يفاخر الرسول يوم يحشر البشر إ ن الزواج وفق شرع الله أ ق و ى م نهج ما به أ و ج ا ج وهو لمن طبق شرع الله قصر جميل س ا م ق ا ل أ ب ر ا ج إ ن الزواج وفق شرع الله أ ق و ى م نهج ما به أ و ج ا ج

وهو لمن طبق شرع الله قصر جميل سامق الابراج المؤمنات للمؤمنين والمؤمنون للمؤمنات والم

و ا ل ص ا ل ح ا ت و ا ل ط ي ب ا ت ل ل ط ي ب ي ن والطيبون للطيبين ا ت ف حرف ل ا ابتهت الزواج السراج والزوجة الزجاج لنا بسنة ابتهت بسنة هو الزواج زوج في حرف

زوج هو السراج و ا ل ز و ج ة الزجاج في حفل ن ف ت ه ا ج ب س ن ة الزواج زوج هو السراج و ا ل ز و ج ة الزجاج زواج سعيد وعمر مديد وذريه بره صالحه ة ت ق

وتسعى ل أ م ت ه ا ناصحه

جنودا اشار

موسوعه النابلسي ة للعلوم م ج ن ا ب ا ب ت ه ا ج و ن ع ل م ي ه